أشابه يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مغلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سعياتهم. صلات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله فاننه الله متابا